شبكه مزامير داوود تقدم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضر بلانا ما ونسي الخلق الله الله السلام عليكم <تصفيق> ورحمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق بما وقلتم عن آياته تستكبرون على صدق تموته